قص تتحدث أننا نريد الزواج نعم هذا هو الحق نعم الغروب بذلكنا حقيقة أن يتحدثون عن المهري ويتحدثون عن الزواج ويتحدثون عن العائلة أن الله نعرف في جس عام وفي سلاة وقعات نقول الله أنه يعني الجو ليس جو هو جو غدا وليس جو ما جئنا من الجيل الخطم هذا هو قبل <تصفيق> لأنها قلنا عقد الزواج مضغط من أن يكون كل شيء واضح حتى يستقروا إلى المدانية قائمة أعيّل تباس بي فبذلك قال الشافعية ونحن لا يصح إليه لألفاظ القرآن بينما الحارفية والمالكية كان عيسى لهم عندهم أي ألفاظ دور على نقل الحق أو التملو بالمطلق التعام يصحوا عندهم بالإضافة إلى ألفاظ الزواج جين. ياصح، شاب سافر إلى أمريكا يجد صديق، حتى لا يقع بالكبائر والمحرمات، خطب الفتاة وتزوجها، وهو عازم ناقص ناوي أن يطلقها إلى تخرج، هذا سحب هذا الزواج. عند الجمهور يصح، يصير، يصير، الجمهور، حسن، يصير، يصير، بشرط ما، يصير ماذا يصير يصبح بان. إسبح ماطل إذا هو خبر هو بشرط يعني بشرط هو عزم وخلال وجوده يرى أن البيئة والأخلاق والعادات التي يعيشون بها لا, لا لن يستطيع مطلقًا أن يأتي بها مم. إلى السعودية إذا وقع يعني إذا وقع عقد بينهم واتفاق فهنا يعني أنت متصيح بأن لا يكون ضرر يعني يكون ضرر في هذا الشيء. فما تتحو ما تحول أحد مش كل متعه يعني. يواه يصح. ولكن قليل بعضهم يقول صح. سبحان الله يعني. بعض الأقوال يقول كصح. هو يعتبر كمتع ولكن. ألا إشكال؟ ألا إشكال؟ إنه أن العقد مؤقت ومن شروط العقد التأبي. نعم. نعم ولكن كيف يصح العقد؟ ذاكنت ضرورة محددة هو هو يشفي المتعب ولكن بعض الفقهاء قالوا أنه يجوز بشرط أن تكون في شروط محددة يعني لا يصح الزواج لأن اللقط محدد محدد في الوقت وشروط الزواج أن تأديء ما رأيكم؟ لا يصح لا يصح راعونا شوي <تصفيق> لا بل... هذا إذا كنت عندنا لي ألي أنا... صعبا دبرونا يا <تصفيق> سألوا النص <تصفيق> <تصفيق> هذا العهد صحيح. صحيح. صحيح وغايرا أدبيا. نعم مبين. وديا أمام الله وأثم. ولكن صحيح ما لم يصرح بالتوقيف في أصل أحمد. صحيح ما لم يصرح. ما لم يصرح هو, هو قدر نوى وقصد في نفسه أنه سي. سيتركها عندما يتخرج عند لأن بيئتها ولباسها وأفكارها لا و... تناسب مع أصدقائها مثلا قط إلى السعوديين لم يصبر في أصل العقد في توقيت الزواج هوية في داخل طوائف مذهبية لأنه ربما يسيء إليها ويؤثر في نفسيتها بضرر يعود بضرر ويعود بضرر عليها ولكن العقد ب بشكل عام بظاهره صحيح, صحيح. لا يعتبر زناها بالتصرح إذا صرح أن... أما إذا صرحوا <تصرف> أنني يعني سأتزوجكي ولكن لفترة ربما أمي الزواج عندما ننتهي من الجانع لا صغير رجعك معي إلى, إلى مدينة هذا ليس صحيح مصرح زواج متعة الإشكال في المتعة أخي هو التصريح بالزنا والمتع لها والمتع لها طريقتين إما أنو صريح بالاستمتاع فما فمستمتعون به منهن فأتونهن من أجورهن أنو صريح بالاستمتاع فيكون أصل النعاقات العقد دفء المتع. بشرط هنا لا يلفظ يعني يلفظ المتع يعني فيها لفظ المتع يعني أما في الـ في. النعاقات الزواج متع لها طريقتين إما أن يقوم بالتصريح لعل أن يكون نفس صيغة الزواصف. في الزيغة المتعة أتمدفع بك في ثلاثة أيام مم. وجود الولي ووجود ال... المحار ووجود... الصيغة الثانية لا تزوجتك على كتاب الله وعلى سنة رسولك وعلى مهر كذا إلى شهر فعقذ الزيغة على الشهر إما أن يؤقت الزيغة الأصلي وإما أن تذكر المتعة في أصل كما هو كان الشائع حتلا لا حتى لا يغرر بها. يغرر تقول لها أنا يعني كوري أن أكون زوجتك ضمن الشروط ولكن ب هي قبيلة ورضية لذلك. فهنا. يكون أه. لم يغل أنه بنا. صرح بذلك. صرح. صرح إما بالضغط إما صراحة. بسقة. بسقة. بصيرة هذا هذا. هذاني سيره هذاني المهم يعني كما قالنا فيما بعد هناك مقاصد الزواج من الصغار ومن الكبار ومن الشباب المشترط. إن خيركم يساعدهم السمتة سونا الزواج. هنا وليس ضمن مشواري سامي. أثاثي ما؟ يعني تحدث عن زواج المساعدة أمي؟ نعم البعض يستشهد به على الشيء الزواج المتعف في بلاية الإسلام على أنه كان أصلاً مم. ثم ملعب؟ نسخ نعم. نعم أنه كان مشروع ليس أصلاً كان إحدى طرق الزواج المشروع مم. ليس أصلاً ليس أصلاً لأ أصل كان أصلاً الزواج الدنيا كان إحدى الشرق <تصفيق> شرق <شغ. تصفيق> ثم نسخ ثم نسخ نعم الآن سنكمل قضايا مهمة جدا كيف في فيكو سؤال ما عخيتك سؤالة؟ حفظك حفظك كيف معكو في للمتحال لاس، ما إذا حرصنا على شروط الصحة العشرة هذه مهمة جدا. فوكما رأينا أن العلماء فرقوا ما بين قضية الأركان وما بين قضية الشروط. آه... الشروط كما رأينا هي أربعة عند العلماء وليس شرط واحد منها شرط الصحة، شرط إيقاع، شرط نفاذ، وشرط لزوم. ولكن شرط النفاذ واللزوم هي كلها مرتبة بشروط صح. إذا استوفت فيكون. يعني فهي متضمنة ليست بدوجة شروط جديدة أكثر ما ركز عليه العلماء هو قطير شروط الانعقاد وشروط الصحة شروط الانعقاد كما قلنا هي مختصرة بقضية الشروط الخاصة بالزوجين كما قلنا الأهلية بعد موجود موانع تركز العلماء على قضية الأركان وشروط الصحة حتى الشروط وقلال للإنعقادية تأخل ضمن شروط الصحة إما بالتصريح وإما بلوازمه فأكثر تركز العلماء على قضية الزواج الصحيح الزواج الصحيح شروط الصحة والأركان الأركان ما هي أركان الزواج حتى أن عقل الزواج ماذا ينبغي أن يكون؟ أربعة أربعة أحسنت الملكية لأنهم اشترطوا أن اشترطوا لأنهم جعلوا المهر من الأركان بينما قال العلماء هو حق ثابت ذكر أو لم يلتر فهو حق ثابت للمرأة فهو من آثار وحقوق الزواج وليس في شروط قيامة م. فهو حق الزواج أركان الزواج من ما هي أخي المصطفى؟ السيغة السيغة آه. الزوجة، آه. الولي، والولي، والشروط، بالضبط. العاقدان، العاقداني، الصيغة، شغل. الولي، الشروط، هذه أركب. بغير هذا يقول هناك خلل. يتكرز أنا على ك... على على الفاطنة. كلمة حكم صحيح باطِ فاسِ صحيح أنا صح زواجٌ صحيح, صحيح. زواجٌ باطِ مستوفى الأركان والشروط صحيح وصحيح أو لازم لازم هذه مصطلحات فقية هي مصطلحات فقية عامة عامة ترد في أكثر من مبحث ترد في أكثر من موضوع ولذلك ينبغي أن تذكيرها الصحيح والباطل والفاسد هي من أي أين تدرس في أحكام في مباحث أصول الفقه تخليف في أي مبحث من مباحث أصول الفقه تدرس الصحيح الأحكام الشرعية، الإحكام نوع؟ الاحكام الشرعي ثلاثة كما تعلم. الاحكام الشرعي ثلاثة. وجب ولا؟ فالصحيح والباطل والفاسد في اي قسم من أقسام الإحكام الشرعي. محمد. محمد. عندنا الحكم عند العلماء الحكم في الشريعة هو ثلاثة أنواع. هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إما طلبا أو تخيرة أو وباً أو تخيرة طلبا اللي هو الخمسة طلب شيء مني طلب إما فعل وإما ترك ما يكون واجب مستحب محرم مكروه الجائز وضعه العلماء قسم لوحده والجمهور العلمي وضعناه مع الخمسة من باب التغليف. القسم الثاني من الحكم هو حكم الوضعي. لا. حكم الوضعي. لا. حكم الوضعي. لا من حكم الوضعي. ليس من حكم لا. التكليفي أنت بيه حكم واحد من خمسة. مستحب مكروه واجب محرم جائز. لا. هذا حكم التكليفي إنه في يعني في كل ف طلب شيء. فيه فعل شيء. في القيام شيء ما لا الوضع لا الوضع وكأنني أضع هذا بجوالي هذا أي خطأ وجاوره أربضه به ألسقه به فالوضع وكأن الشارع وضع وضع شارع شرطاً لصحة الصلاة وربطه به علقه به جعله مقارنا له الشرط فعند العلماء الصحيح والباطل والفاسد هو من أقساء فالحكم الوضعي هو ربط شيء بشيء. الشرط، الرخصة، العزيمة، الصحيح، الباطل. الصحيح متفق عليه عند الجميع. طب الباطل والفاسد هل هو متفق عليه؟ اختلاف مصطلح الباطل والفاسد هل هو عنده جموع الفقهاء؟ اقتلاع. ما بين الباطل حتى نعرف. ما بين الباطل والفاسد؟ الباطل هو. باطل, باطل باطل هو فاسد، عكس الحق. باطل, <تصفيق> <تصفيق> باطل لا. لا يجوز. قال و... كأننا والماء حولنا قوم جلوس وحولهم ماء. ما شاء الله. ما شاء الله. فسر الماء. هذا <بلا. تصفيق> نفس. وفسر الماء. ماذا يعني باطل وماذا يعني فاسد؟ أمر فرق بينهم. باطل أن لو أنت. عند شوفون العلماء هو ما واحد. باطل والفاسد نفس المصطلح. يسمى الشيء غير الصحيح باطل أو فاسد في لهمة واحد. بيكون في البيع والشراء. مستحيل. الحنافية فرق والمالكية في حالات. الحنافية هم أكثر ما ركز على ذلك يقول الباطل هو الغير الصحيح مطلقا لا يمكن تصحيحه لا يمكن إحياؤه من جديد. ده غير صحيح. الفاسد عند الحنافية يمكن تصحيحه. ما اختل به شرط من شروط الصحة فيمكن عند ذلك تصحيحه نقابل للتصحيح هذا الفرق. هذا تفريق الحنفية الجمهور العلماء الثلاثة الباطل والفاسد واحد باطل فاسد يعني غير صحيح لم ينعقد لم يتم غير مقبول شرع مرفوض أنه عند الحنفية وهو تفريق جيد خاصة في قضية المعاملات المالية الصحيح والصحيح مستوفى الشروط الشرعية أو المواصفات الشرعية عندما نقول متى نقول عن شيء صحيح؟ عندما يكون متوافق مع الشرع نعم أقول والله هذه النظرية السياسية صحيحة شرعا متى؟ مستوفت. عندما تكون هذه النظرية سياسية متوافقة مع القواعد العامة في الشريعة فالصحيح هو المتوافق مع قواعد الشرع الباطل هو الخارج عن قواعد الشريعة الباطل والفاسق إذا عند جمهور العلماء واحد ولا لا واحد عند الحنفية لا وهو تفصيلهم دقيق وجميل عندهم فقالوا الباطل مختلة شرطهم مختلة به ركن أو شر مشرب الصحة مما عند جمهور العلماء كلاهما واحد عند الحنفية هذا قابل للتصحيح هذا غير قابل للتصحيح فيما لو مثلا أكرهت الفتاة على السواء <تصفيق> يرون والرضا تام هو من الشروب صحيح علام الإكرام والرضا تام رأيناها من الشروب وتصت الفتاة على أجزت ما فعل أبي هو عقد فاسد لأنها أكرهت ولكنه قابل للتصحيح برضا الفتاة عند المالكية في بعض لا نفس الشيء. باطل الفسق عندما ما يعيش شيء واحد. عندما حنا فيها فرقو بإمكانية تصحيح. واضح هذا. اللازم ما هو اللازم؟ لازم. لازم الشرط. قال لازم هو مستوى ف كل الأركان وكل الشروط الأربع. وكلمة لازم تعني حقيقة لا يوجد إمكانية أو خيار لفسخ. غير معلن. لازم يعني مؤكد ثابت أما في بعض الأحيان لا تست... تكون الأركان والشروط موجودة ولكن نقول لك مع نقول لها معك الحق خلال ثلاثة أيام إما أن تطلقي نفسك وإما أن تمضي أن تمضي بالزواج هذا أسباب غير لازم. نبعت ثلاثة أيام قد تتغير الحكم. فلازم عند العلماء هو مستوفى جميع الأركان وجميع الشروط الأربعة يعني شروط الصحة والانعقاد والنفاس والجسم. شرطنة. لازم. كل لا شو بخاطه لا خيار بتأجيله أو تعليقه أو تغييره أو فساده أو لا خلاص. مستوفي شو؟ لا لازم واضح الآن هذه ت تتكرر معنا. نعم تتكرر معنا. تتكرر معنا, تتكرر معنا الآن عندما نقول عندما نقول من يصح من يحل الزواج بهن ومن يبطل ويحرم الزواج بهن صحيح باطل زبر صحيح ولاكن نحن أن العاقدين أن العاقدين من شروط صحيح فيما أن يكون العاقدين مستوفيا للقيام بالعقد فأول ما بحثه العلماء بالعاقدين هي قضية العاقدين العاقدين أول مرحلة في العاقدين القضية أن يكونوا شرعا مؤهلين لوجود العقل بينهما. مؤهلين. فقالوا من يحل الزواج بهن بهن. به النساء. ما شاء الله. الأكثر يعني. ولذلك تعدادهن كثير. ومن عادة العلماء عندما يكون يبحث العلماء دائما عن الأقل ذكره لا يبحث عن الأكثر وإلا يعسر حفظه لا. عندما أقول لك ما الذي يجوز أكله من الطعام والشراب؟ جميعه والله عدد لي لعن أكثر من ملايين الأطعمة تجوز في الشيء من الفواكه والخضروات و... خلي من الحكمة لو أعدد المليون ولا أعدد عشرة حروم في في منهجية في منطقية عند العلماء بالكلام وأنك كذلك عندما يقول لك ما الذي من الذي يحل لي أن أتزوج بهم؟ أغلبي أقول لك يا تقول له يحل جميع النساء إلا بعض المستثنيات <تصفيق> هم هو العلماء تعبروا عن هذا المعنى أتعمل أن أذكر هذا لأذكر لكم ماذا استراح العلماء؟ إنه أو من يحرم الزواج به إذا المحرمات <تصفيق> لم يقولوا من يحل لليحل كل إلا مستمعات لأن الأقل المحرمات الذي لا يحل الزواج بهنا وسمحنا العلماء إلى ثلاث أقسام رئيسة. بسته ثلاثه نساء ثلاثه اقسام حتى تكون قسم هناك انواع انواع هناك اقسام رئيسه حتى يسهل حفظها لانه كما قلنا علماؤنا لا يعلمون معلومات فقط هناك دراسات خاصه اخوان حول منهجيه التاليف والتصنيف عند البدا. في ابداع في ابداع بطريقه التصنيف في منطقيه في عقلانيه في رشد تفعيه تصنيف المعلومات كثيره في الزواج انظر كيف رتبوها وصنفوها في في مارثقيه وعقلاني. أيضا هنا يقول لك المحرمات، ما رأيك أن نسعودها خلف بعضها فتقوم مثلا سلاتة. ثلاثين نص نقا كل مجموعة متشابهة جعلنا اسما ليس بحفظها، وجعلوها عبارة عن كتل ومجموعات لتسهيل الحفظ. أصل المحرمات ثلاث. الصمرة. قالوا إنما قسمنا هذه المجموعات الثلاثة حسب سبب التحريم. سببية. هناك أسباب للتحريم سبب تمنعني من الزواج بهذا الفتر. فقالوا هذه لا فقلوا إنما قسمناها إلى ثلاثة لما وضعنا معيار هل هو المعيار مثلا الجمال هل هو معيار المهر؟ لا. المعيار هو أسباب لا. المنع. فقال أسباب المنحة إما أن تكون النسب المصاهرة الرضا هذه أسباب التحريم هذه أسباب التحريم إما أنها حرمت علي بسبب الصلة البيولوجية النسبيه العضوية التوالد النسب التوالد الطبيعي وان وانما بسبب الزواج واما بسبب مصحره الزواج مره صح اذا النسب والتوالد ولدنا سويه هي ولدتني هي ولدت أمي التوالد الطبيعي يثبت نسب ويثبت حقوق م. وإما أن يكون الزواج يؤدي إلى التحريم عندما أتزوج فتاة تصبح أمها محرمة علي مع أن الأصل أمها حلالا كابنتها ولكن عندما الدخول في الشبنات يحرم الأمها هذه خايتها عند الوثن صحيح؟, صحيح؟ صحيح جمع بالأختين الرضاء أي رضاء طب الأم ترتع وهذه بشكل تلقائي رضاء من, من أم هي أمه أختي مرضعة ما حاجتنا إلا رضاع ما دامت هي أمه مم. كيف متى يكون الرضاع سبب للمنع والتحريم إذا مأه. كانت البنت أرضعتها بنت أجنبية أرضعت؟ هل أرضعت ابنها لا لا تحتاج إلى أن ترضع ابنها ليكون محرم عليها محرم بالنسب مم. إلى ماذا يقولنا رضاع سمر من أسباب المنع؟ أخته من رضاعة؟ من و... أخته؟ طب أخته هي أختي يا أخي هي من النسب هي أختي ولدت أنا وإياها. ولكن مختلفين والديه مختلف. م... لأ... ما إلى الآن ما عرفت لحظة، م... م... أنت هالفكر ما قصدت عرضه كيف تشرح الدارس؟ <تصفيق> صح؟ كلكم في ولا واحد منكم عطى جواب صحيح كلمة واحدة؟ ما؟ خارج النسب؟ خارج النسب؟ هي غير النسب؟ هو إرضاع الإنسان الغريب. نعم الأجنبي الغريب فقط هذا الغريب أما عفوا رضاع الأخ ولا رضاع ابن أخ أخو محرم بالنسب نعم صحيح نحن مطلق رضاع الرضاع المحرم هو إرضاع الغريب الأجنبي والغريب م. من الأولاد وليس من من المصارعة ولا من النسب؟ نسب. لأنه من أصل النسب هو سبب للتحريف لل... فلا داعي لل. فلا هذا لا يلقى ضرر. إذا نستطيع نقول من غير تبهنا النسب. تفهمنا أخي؟ النسب، المصارعة، الرضا، النسب من يذكر؟ ما هن المحرمات من النساء علي بسبب النسف يعني التوالد الطبيعي؟ لكل أختي والأمّاتي والخالاتي. أمّهاتكم وبناتكم وأخ وأخواتكم مم. وأمّاتكم وخالاتكم. فقالوا. مم. كمان العلماء جمعون بمجموعات حتى يسهل عليهم. فقالوا الأصول والفروع الفروع. نعم. الحواشي. مين أيضا؟ الحواشى له؟ العامة. العامة تومي الحواشى. من الدرجة، ولكن ليس ليس هذا العقل الفقهر. الأصول الفروع طيب. أولاد الأصول. ابن الأصول أب والأم. أب والأم. فروعهم. أصول. الأصول. فروع فروع. بنت أخي. بنت بنت أخي. أنا خالة. آه سبحان الله وما نزل بنت بنت أختي أو بنت بنت بنت أخي أنا عمة بنت بنت أختي أنا خالة وما نزل وما ما نزلت خلاص أنا أنا خالة أوه. الأصول الفروع فروع الأصول أيضا في عندنا قضية حواش حواشي حواش من خالة. خالة ابن العم بنت آه بنت الخالة بتدخل خالتي على حبيبنا سأزوره لا لا لا هذا هو أنا جعلنا نغلط طويل جعل كل محرم دينك أقوى كما دخل في فراغ قضية الحواشي مطلق أي كنت ولكن من الدرجة الأولى لأنه المحرم عليه عمتي وخالتي أما بدخلت وبدعمته هي ليست مرحبا وعليكم السلام انا عرفت الحواشي ولكن لم انتبه لما أتلع... انتبهت أنت تبقى... أتبقى... لخالي <تصفيق> قلت من... يعني قلت كنت الخاله يا اخي وبنت العم هم <تصفيق> من الحواشي ولكن ليسوا محرمين الا العمه وحتى اذكر العمه والخال حتى نخرج من الخلاف العمه والخال انا والخالة وإن نزلوا كيف وإن نزل مني عرض ابن ابن ابن ابن ابن ابن لا لا, لا, لا حول ولا خال <تصفيق> من النساء وإن يعني بنت خالتي بنت بنت عم. بنت خالتي عمتي. بنت عمتي شو بدي لا تزوجون أنت بنات الخال بنات <تصفيق> كيف يعني العمة ولا خال أو كيف يعني ليتبعينهم ليتبعينهم الأسفل. عثمان إن هذه لي. ها ال ال العكس. وايد عاده حتى أنا ضميت إني صعدوا <تصفيق> يعني صاعد في جدة وال... أم العم. يعني خالة أبي محرم عليه ولا لا. خالة أمي. نعم خالة. أم. أمي. والجدة. أمي والجدة هني. <سؤال> جدّة أمي جدّة جدّة جدّة مغرب فدخل الأصول وإن على والفرع وإن نزلوا الأصول وإن على والفرع وإن نزلوا شحفيش من هؤلاء فقط يوقع واحد حديث كما قال الوالد وخالي عقياء نعم الحل الذي نعم بالنسبه لابنتي دائما نعم خال امي خلود فيحب لها أن تطيب لي من غير حشاب والان كان ادوقلق الوالد واه الامر ينبغي ان نراقب هذه الأزمة هناك مشاكل كثيرة دعاء صلى الله عليه تزوج مصاحبه الزواج الزواج في بعض الأحيان يؤدي إلى إلى كذا سبحان الله ما اخي زلات المتزوج يعني الشيخ حسن حق ال... لا لا لا نريد أن نريد نعم البارحه اتت له الدكتوره اكثر من ملاحظة ميت. الشيخ مصطفى اعطى امبارح العكس انا انا متشجعه العكس جدا الغزل ما تحفظ اه أصلًا <تصفيق> <تصفيق> أصلًا. المصاحرة إذن الزواج في بعض الأحيان يؤدي إلى التحريم. نعم. ما رحلا منكم سألني سأ التحريم. وقتي وقتي. نوع واحد. لا لا, لا, لا, لا, لا, لا. ما رحلا منكم سألت أخت الزوجة بيدي. ما أحد سأل. هل محرم؟ لا. هل التحريم هو نوع واحد؟ لا. هو مؤدب لأن. مؤقت من حيث المصاهرة. النحل سأل. نعم. المحرمات من المحرمات ماذا؟ لأن نسب مؤقت. مم. يعني بالنسبة للنسب. ما في مؤقت ولا مؤقت. إذن هنا المحرمات. الأصول والفرعنة. أمم مؤقت. آه. نه. نه. هو. إذن عندنا تحريم دائم مؤبد وعندنا تحريم لزمن معين موقع تسموه العلماء أي موقع في زمن الزواج أو المصاهرة الزواج أو المصارى ماذا؟ مثلا أعطنا مثلا حتى نقسمها إلى أقسام أخت, أخت الزوجة أخت الزوجة هل هي من المؤباء؟ لا مؤقتها وعلى ما أقعوها جمع في الأختين طيب زوجة ابني زوجة زوجة أبي أبي متزوج من امرأة ثانية زوجة أبي لا مؤبدة ولا تكح تلكوه. ولا تكحوا منك من النساء إلا مقتسلات هل هي محرم علي مؤبدة مؤبدة مؤبدة إذا طلقت تزوج أولاد أولاد منها يسر يعني إذا تيسير يعني ربائب الأولد هم أولد وأولاد جدي الزوج في محل أولد يعني زوجة الأصول أصولين مين عند أبو الجد أبو جدي. <تصفيق> هي حرمة أبدى فزوجة أبي وزوجة جدي هي أمي وجدتي هي أمي نرباء بكم لا رباء غير أمر ذلك سنتحدث عنه الرباء غير مصورة غير زوجة الأصول أصولين أبو والجد هي بمثابة أم بما كأنها زوجة أبيك، كأنها أمي، فهي محرم ما قال، ولا تنكشف ما نتح أباؤكم من النساء إلا ما فس أباؤكم. ما قال، فقال وإن على ما قال أباؤكم يعني ما نتح أباؤكم، ما قال أمكم، قال حرمت عليكم أمها لكم. الأم هي زوجة أبي. ولكن واضح جدا فزوجات الاصول الابوه الاجنيه امه ايضا لا لي الزواج بهم زوجة الفرع زوجة ابني كذلك ما يحل لي لا انا بعدها لانني اصبحت ابنه زوجة ابني, ابني. بها لا أبنائكم من اصلابكم زوجة أبن أيضا زوجة أبن أبني لا أبن أبني أبني ما يحيق قالوا أيضا إذا بالمصاهرة هذا زوجي زوجي الأصول زوجي الفرور أيضا طيب ماذا عن أم زوجتي؟ كل ما حضر الزوجة وفروع الزوجة. من يعطينا مثال على ذلك؟ أصول الزوجة وفرع الزوجة ماذا يعني أصول الزوجة وفرع الزوجة؟ الزوجة، أبوها. أبوها. أبوها، أبوها، أمها، جدتها، جدة جدتها نعم. هي بمثابة أمها. نعم. أم زوجتي فرمت أبدا، فإذا طلقت زوجتي لا يحق أن آخذ أمه. الزوجة أم. بنتها. نعم. فرع. من هم أي صبر. هم صبر. مصرح. مصرح. مصرح. مصرح. الربائب كما تعلمون فروع الزوجين أي أبناء أنا تزوجت امرأة كانت متزوجة وعندها بنات هذا للتفقيد أبناء أو عفوا بنات وزوجتي أنا تزوجت فتاة أو امرأة كانت متزوجة وعندها بنات هل يحل لي الزواج بيننا فإذا الأم هل يحل لي أن تزوجها إنه حرم مؤقت بسبب وجود أمة زوجي لي فإذا طلقت الأم يحل لي أن تزوج بنت زوجتي حرم مؤبدة إذا كان هناك عقد وزواج تام ما بين الزوج وهذه الزوجة فقال الدخول على الأمها من المحظمة وربائكم اللاتي في حدوركم اللاتي دخلت هي أتزوجها أصبح هناك بيت أصبح هناك علاقة وكل شيء أما والله خطبها ثم طلقها قبل الدخول هل يحل له أن يتزوج ابنه نعم نعم وربائكم اللاتي في حدوركم الذي دخلت دخلت بين يكون دخل في زواج وأسرة وبدأ فتكون إذا فروع الزوجة عند الأبعاد سهل مجموعة لاحظتم أنت واروة مجموعة زوجة الأصول زوجة الفرور أصول الزوجة أم زوجتي جدة زوجتي فروع الزوجة بحال الدخول الرضا أسهل شيء الرضا أسهل شيء لماذا؟ إنه وضع قاعدة. مم. مم. كم راضي؟ الحالة كلها. بالشغل. نفس المحرمات هم فيأخذون. تعتبر نفسك وكأنك ابن حقيقي لها. تعتبر مم. نفسك وكأن الذي ربيت منها أو غبعت منها وكأنك. مم. ابن الحقيقي لها ما الذي يحرم عليك يحرم عليك هذا خالد فقالوا يحرم جر ضاع ما يحرم النساء صعده فقه يحرم جر ضاع ما يحرم النساء وما يحرم بالنساء <تصفيق> كم مرة ينبغي للصبي الصغير أن يطرح السلاح خمس مرات هذا خمس خمس متاليه اما القرار الخامس لبعض حتى شايف كنازل ما هذا هذا راي هذا حتى يشبع عند الملكية يشبع نعم كم عندما نقول الرضا هل أي رضا لا والله ما شاء الله الولد فجعان مم. ويحب الحليب كثير ربع عمره خمس سنوات مم. أو ست سنوات لا لا لا ويحب الحليب يرجعنا أولاده نحولي حوري كامل وهذا في بعض الأحيان ما يحترم الله ما, ما شاء الله تراه هذا دائري ما شاء الله كثر ما يأكله <تصفيق> <تصفيق> كل مرأة وما إلى ذلك يقولنا كثيرا هذا على الفكرة طبيا غير غير صحيح بس إنه مو هذا بعد السنوات سبحان الله إن سبحان الله هناك هرمونات وأصبغة في حليب الأم لا تناسب بعد السنوات سبحان الله تصبح طيب ناس لينه خفيف لين حليب الأم لا حتى بيجي هرمونات بيجي هرمونات كين يذهب حتى المدرسة مع الحليف. ليس بأي عمر ليس أي رضاع يؤدي إلى التحريم. وهذا ما يسمى عند الفقهاء ناقشوا ناقشوا الفقهاء يسمى رضاع الكبير. <صير> سمعتها. سمعتها <كثير. صير> على اساس ان نحن... قصص الرضاع والطرق اعرفه لا أحد يحدده يعني اذا كنت بسنه لدي كون سنه معينه وبيرضاعات معينه الرضاع يكون الرضاع المحرم هو ضمن السنتين ضمن السنتين والدليل على ذلك ماذا والدوارده رضعان اولاده اولاده الكلام ثم رضع سرمان احسن اختلطت في ذلك الراجع عند جمهور العلماء انه مجرد رضع واحدة مشبعة مشبع لشبع الولد شبعته تجعلون عند الشافعية اخذوا الحديث تعرفون أن من الآيات المنسوقة هي آيات الرضاع عشر رضاعات المحرمة ثم آه. نسخت الحديث وهذا يضربه آه. آه. العلماء آه. على قضية وقوع النسخ نسخ القرآن بالسنة أن هناك حالة يذكرون هذه الحالة هي نسخ حكم الرضاع أنه كان ينبغي أن ينبغي أن ينبغي مرات حتى يصبح المحرمة نسخ بحديث مم. مم. خمس رضاعات محریمات یاد کردم عما ان هناك مرحله سالیث للتحريم ل ل ل تحریم نسخ سالیث و هی انه ما انبت اللحم و به مالکیان هناك حذف أن ما انبت اللحم و قال مجتب ردع واحته تقویت کس انبت منه یعنی یا قابیه جنین و هنگاک آخ ایرا جمود علماء نقضیه رضاعه رضاعه فی بعض احیان فضل قوم الشیعی است و جاید نفتیفی بعض الحبيع. شرح شرح شرح أقول من أن في بعض الأحل الأحناء الإفضاء بقول الشافعية هو أيضا غريب الحالي فيما أنه خمس طبعت المحرم فيما لو تزوجها ثم بعد ذلك أن ما أكتبه من الله صح في أولاد بنا صح في أولاد مشكلة ماذا نفهم؟ أن شعرهم التفريق. هونم مم مم مم مم مم مم بان مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم كان أمر الرضاعة مشيئة جداً لعدم وجود البدائل. الآن صار أصبح نادر جداً هذا. نادر. لأنه الآن قد لا يكون. قديماً ما كان في بدائل. ما عندهم ما عندهم حليب صناعي. اشكاوا ما تعلمون أن البدائل الأخرى طبياً غير صحيحة عندما مثلاً روت الحليب للأطفال للطفل قبل السنة يصبح عنده مشاكل سوء امتصاص وعنده مشاكل ما ينفعه. في حدسان وتكوين حليب الأقرى فما كان في بدائل يرجعون إلى أن يطبعوا أو أن يرضعوا من المقرى حليب المعز نعم حليب المعز هو أقرب حليب إلى حليب الأم هو مغذي جدا مغذي جدا ولكنه خفيف خفيف. نعم حليب المعز هو الأقرب إلى حليب الأم ويقال حليب الحمار سبحان يباع يباع يباع لقضايا يباعك علاج خطبي وفي ذكب <تصفيق> سبحان الله والله إذا كان يخرج الطفل ذكي سبحان الله ولا يعني إذا يحرموا رضاعي ما يحرم <ما> بالنسبة <تصفيق> إذا المسألة الأولى في سن معينة غرّى عدد أو رضاع بصورة معينة أو بعدد معين عند فقها الثلاثة من الذي يشمله التحريم إذا أنا رضعت من جارتنا هل اخوتي ايضا يصبحون اولاد لها لا. <تصفيق> هذا عند الناس اي ان العائله كلها اصبحت هي ي يقع عليه احكام الرضعه ومن رضع فقط يحل يحل لهم ان يتزوجوا بابن امي من الرضعه انا لا يحل لي ام فقط لمن بحق لمن؟ سلام عليكم. سلام. سلام. كيف حالك يا أهل العرب أسكيمو أتى بالبرد إذا أحكام التحريم برضاع هي فقط خاصة بمن؟ برضاع الإنسان اللي لا رسول هنا إلى المحرم وكما وهي من أحسان الحرمة التحريم بالرضاة من أحسان الحرمة فلا يوجد مؤ... مؤقت أقضي وأمهاتكم ولاتي أرضعنك، آية صريحة وأخواتكم من رضاع، من رضاع. أعيد الدكتور ضياء فيما يخص مسألة لو ال الوالدة مثلاً أرضعت بين جار بالنسبة لنا كإخوة مع أخي مثلا أنا لا لا مع أخي وأنا أنا مثلا جارة لها بنات أخرى لو تقدمت لي خطبتهن يا سيحلم مرض بالنسبه احريم خاص بمن أم أخي لو رضع أما مثلا اخ هي حمله وانجد رضع رضع من الجارة كيحل لك ونز... ونحن يحلو لك أنت, أنت رضعت منها الا رضع لا التحريم خاص بمن تطب انت اصبح بالله باقي هو غريب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 <تصفيق> لا کن شایع حتی فکر می‌کنند شایع، وجود دارد. بعضی از احيان، اما، اگر از این دیدگاه، اگر از این دیدگاه، ويجعلونها ترضع أولاد الجيران حتى يستطيعوا خدمتها ومساعدةها طلوعهم صغار. إن كان قديم هذا أم شعبي إما لقضية عدم وجود بدائل حالي أو لقضية حقيقة سهولة الدخول على بعضهم لأسباب إنسانية كانت أسباب يعني حقيقة. لكن يعني تعاني من تعاني حينما يكبرون. طبعا آه. تعاني الأسر ويصبح هناك مشاكل. مثلاً قضية المضايع من نقطة. الأخر كان عند عندنا أخ يريد أن يتزوج من العبد ولكن لوالدة أرضعت العبد فصار مشكلة كثيرة جدا ليقعت فريق فيما بينهم ليحتى وقع كذا وكذا ثم تكلمت لوالدة رحمه الله قلت أنا أرضعت العبد صعب بعض المرات تكون هذه الحالة هذه رضعة مشؤومة ولكن لها طروبها يعني <تصفيق> ولكن كما قلنا أنا أصرحت أقل بكثير جدنا بسبب وجود البدانة وسبب يعني اكتلاء الله سبحانه. عندنا ما يصير منها فبعد ما تأكدوا تناقضعته يعني الممل هذه اللي فيها حليب ميدي أنا ما أتعدى على حاجة أنت الموضوع. لا بد أن يكون رضع مبشرة الدكتور غيام. لو لو مثل الوالد كان فيها مثلا الحليب كثير جدا ورضوا عند الفقهاء قالوا لو لو أخرجته وسقطته يحبه سبحان الله نعم اسم قديس مكوناته أخرجته وسقته حليب مما من حليب الأم تخرجه وترضع في مم. المكونات هو من بالحليب بالحليب ليس بال بالثدي المؤقت الآن وليدكم أنتم أنتم تضعون بالمؤقت من التي تحرم علي لفترة محددة وليس دائمة مما من محجوزاتكم أخت الزوجة أخت الزوجة هاي والله تعرفون أخت الزوجة أيضا أخت الزوجة أخت الزوجة الأخ أخت الزوجة زوجة الأخ الزوجة زوجة الأخ زوجة أخ الأخ؟ أخي زوجة أخي حتى يطلقها إذا هي متزوجة ما العلاقة بينها زوجة جارية يعني حلي يعني حلي <تصفيق> لا مؤقتة يعني حتى يطلقها <تصفيق> ما العلاقة بينها إذا ه... يعني هذا شرط لا لا فائدة منه مؤقت تقول زوجة أخي شرط أو قيد لا فائدة منه أنت تقول أي متزوجة متزوجة أيضاً زوجة الزوجة في مقتبلاً المطلقة ثلاثة، أتحلري طلقتها، فإن طلقتموهن، فلا تحل تحلوا، فإن طلقها فلا تحل له بعد حتى تنتهي زوجاً آخر غيره، مطلقة ثلاثة طلقتها ثلاثة أصبحت هي ليست ولكن لا يحل لي الزواج بها إذا أنتت زوجة. أيضاً يعني المعتدة حتى تفصل العبد أحسن المعتدة أيضاً من في طيب زوجة أن تنكح المرأة على خالتها وعلى عمتها الحرمة مؤقتة ولا دائمة مؤقتة مؤقتة على عمتها وخالتها لا مؤقتة ما رأيكم؟ ابحث لنا عمت زوجتي، خالت زوجتي، هل تحل لي؟ هی لیست اموها، هی ليست جدتها، و هی لیست بنتها، هي خالتها و عمتها لا تحل، لا تحل،, تحل. لا تحل الا اذا اطلقها زوجت زوجت زوجت زوجت زوجت لا زوجة مؤقتة زوجتي تعمل مشاكل <تصفيق> مؤقتة نعم مؤقتة نعم صحيح رسول الله أن تجمع عنا. أن تجمع عنا. تجمع جمع. مم. مم. خالة. مم. أيضا. خالة نعم جمع خالته نعم إذا وقت الزوجة أيضاً. زوجة المفقود زوجة المفقود ما عب ما مقر متزوج فلقد متزوج عدة امرأة علمانية شيعية امرأة علمانية, م. شيعية. م. إمرأة علمانية. أو شيعية أو قadianية أو بهائية م. أو قدارية هؤلاء الفرق الذين أجريهم ملاحظات عقائدية لا يمكن يعني التنازل صحيح. عنها أو يعني تغافلها. <تصفيق> <تصفيق> هل يحل الزواج بها؟ لا جب أسلطنا نحن هل يحل الزواج بها؟ على يحرم الزواج أنا بالنسبة للشيعية للشيعية هي الأخطر في هنا أهل الكتاب كلنا فرحنا أقول أولا كلهم الذين حكم العلماء من الفرق الباطلين حول المحكمة العلمانيين الماركسيين شو, شو بين السلو الشيعية؟ هل يحل الزواج بها شيعا؟ خاصة بلما أحدهم هل يجوز لا لا؟ والله لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا هن يحلون لكم ولا أن أنتم لكم ولا أنتم حدول لهم. وتأثر والشعية تؤثر في الزوج صراحة. فهائية القضيانية العلمانيين كل أصحاب الأخذ الافتراف ال ال. الذين بالله. لا تقوم بالأديان شرعا ولكن نسمع. ولا هل ولا كل قال هذه حلم مؤقت لماذا. قال لان هناك سبب فاذا زال السبب زال الحكم زال الحكم زال عجبه فقال فاذا اسلمت فاذا اسلمت البهائيه او القاديانيه او العلماني او او الماديين او الوجودي او مثلا دخلت في دين سماوي أرجع الى المسيحية أنا الكتاب. واضح. نعم. حتى يعني أهل الكتاب وضعوا لهم شروط يعني. الشيخ هذه المتنسكة المعترفة. إحنا في العراق عندنا مشاكل بهذا الموضوع. والله. محمد. لا تجد واحدة شيعية تقول لك أنا أخذ الليل <تصفيق> إله الله وأنا محمد رسول الله الباقي ما اعترف فيه. على سبيل المثال مثلا أمم. فلهذا السبب ي... ي... لا ليس على إطلاقه وزاد فتوى العلماء قديمة أنه لا يكفر شيعي على العموم. نعم. ما نعم نعم فصوص. نعم هدفتوا العلم نعم نعم خصوصاً وحتى كان يفتون أن الجعفرية يعني والإثناعشرياء قديماً تبي؟ اختلف, اختلف قطعا نعم ما واضح صحيح ولكن مع ومع ذلك في هذا الزمان كل أهل السنّة جماعاً يكفرون اقتلاجنا ولا يجيزون ذلك لا يسمحون يقولون كل إنسان ما صدر منه محاسبه على ذلك نعم. وذلك أنا أنصحكم عندنا. يعني في عقود الزواج في عقود الزواج ننبغي <تصفيق> السؤال يتقع لنا هذا الأمر <تصفيق> في بعض الأحيان عائلته مسلمة ولكن الولد معروف يا أخي أنه من عبدت <تصفيق> الشيطان أو أنه علماني للعظم يعني له كتابات على الفيسبوك وله مواقع تضرب بالإسلام إلى أبعد الحدود. أهلا وسالة له فكره وله رأيه وله إدسته فرأة مزوجة ومدينة <تصفيق> <تصفيق> يقول أنا حقي أن أعبر عن رأيي وأن أدي ما تشاء نعم حقك في هذا المجتمع ولكن وأنا حقي أيضا أن لا أتزوج منتي أو أختي لأي إنسان لأن هذا شر تقول أنت تلزف أنا لا ألزف ولا تتزوج أخي ف القضية قال فلذلك علماؤنا لم يقولوا لم يقولوا الزواج بغير المسلمين قدا يعني قيد خاطئ أو شرط خاطئ. لأنهم في الإسلام في الماء التي يحل الزواج ويعيا. من أهل الكتاب. المسلمات أو أهل الكتاب. حتى في أهل الكتاب. شرائع. إيه سماوي. شرائع. يوجد يعني شرط نعم. <تصفيق> فاا ولذلك قال الفقهاء الذي لا تدين بدين سماوي. لا تدين بدين. سماوي. سماوي. طيب شيخ هذا الطاغيت كل ضمنه المبتديعات وال. والصوفية لا يزوجون السنه و... كم... <تصفيق> و... <تصفيق> في وهكذا هذا ليس اتهام رهيب جدا نعم صح كان واضح ليس يعني الكتاب فيها افكار معروفه عن ذكرها فيها انا سمعت احد يعني هو كان على مذهب الاشاعره فقال له هل تؤمن بنظرية خلق القرآن أم لا؟ فحكم عليه بالكوفة فقال أزوجه. أشاعر لا، أشاعر لا، أشاعر لا يقر بخلق ورعة. هو يعني هناك المعتزلة. معتزلة. نعم لدينا في العراق فرقة يعني هم يدعون أنها شاعرة، لكنهم يقولون بخلق القرآن يعني مشهورين في مجال الأغاني. مصحة. عندي من أهل الكتاب, الكتاب مثل الأوروبيين الآن هل يجوز الزواج منهم يعني مباشرة؟ أهل الكتاب نصارى مثال يعني الفتيات مثل أوروبيين نعم. هل يجوز مباشرة الزواج بهم؟ والله يزولي أخي زالي أخي زالي أخي مصريفة ها <تصفيق> ها هل تخت... أنت بالمسلمين أخي ها الذي يقول لا إلى المسلمين تطبق نفس القاعدة على المسلمين لأنها تطبق مثلا نسبة المنتزمين من المسلمين أعني أنا أقول نسبة المنتزمين بالمسيحية سيف أقول فقال... أنت لديم من ناحية تؤمن أو تحترف بالمسيحية نا جاهر وتصارح على أنها محرم ولو طبقنا هذه القاعدة أن المسلم على المسلم ملتزم كان فاتت يعني الفاتات اللي كانت تصلي فاته صوم اللي يجوز الزواج منها يا شيخ ايش عملتي في العالم؟ الحقها بالحق يعني كلمة اخواني يجوز انا مو الافضل يعني حلال حرام أما الأفضل؟ لا، الأفضل أن أخذ شيء مناسب بي بإبتاكم أفضل بذات مرمين. الدين أما عندما نقول يجوز عن حلال أو حرام نعم. دولة دولة دولة. قول من المحرمات مؤقتا أيضاً للزوجة الخامسة أو المرأة الخامسة يلآن حرام عليك ولكن لو طلقت إحدى زوجاتك حلل عليك الحلل عليك يحملك أن تقضيها للزوج قال أيضاً خمسة. بصحة، والله أنت ذكرت النار. خمسة ز واحدة. يكسر الكلام لا يخاف من. شوف يا شيخ حسين الذي يكسر الكلام لا تخاف من. سبحان الله. هذا لن يستطيع أن يفعل شيء. يعني القهر الذي في داخلي يعبر عنه الكلام. شاء الله. الذي يسكت والذي يخيف. هذا ساكت على طول خطير خطير. خطير صح؟ نعم. هناك تاني. يعني. طاقة. خلينا نعبر. هني سؤال. هذه اذا اقسام رئيسه اقسام معيارها وضابطها قضية سبب التحريم اما ان يكون السبب هو النسب العلاقه البيولوجية او العضويه نزل. نزل. نزل. او الزواج للمصاهره او افتراء للاجنبي هذه اقسام هذا الوجه سهل الآن أصبحت صبورة ماشطعية ولكن فهمي في سؤال في إيضاح في إضافة يسمح الإضافة يسمح التصبيح أيضا لا لا. <تصفيق> في تفسيدات في, <تصفيق> في ما لو استوفى الزواج أركانه الأربعة التي نعرفها أركان الزواج الأربعة العقداني الصيغة الولي الشروط أركان واستوفى شروطه شروط الصحة العشرة م. صحيح من يكتب تعاقب يكتب أصبح الزواج صحيح, صحيح. كل ما صحيح كما تعرفون أي متوافق م. مع قواعد الشريعة بيختبر صحيح صلاة صحيحة أي متوافقة مع قواعد وضوابط الشريعة فيما لو تم هذا الزواج بمعاييره وضوابطه العامة ماذا يترتب من حقوق للزوج ولزوجة؟ اتجزأ. هناك حقوق وواجبات. نك تترتب على كل الطرفين على كل الطرفين من الزوج والزوجة. ما هي هذه الحقوق والواجبات؟ حقوق للزوجة وحقوق للزوج. حقوق للزوجة وحقوق للزوج. واجبات الزوجة وواجبات الزوج. وواجبات الزوجة وواجبات الزوجة. الزوجة أولها. وواجبات الزوجة النفقة. أي عقد أي عقد أي عقد في الإسلام له حقوق ولا واجبات. حتى في البيت. الزواج كذلك عندما يقع هذا العقد بشروطه الصحيحة تترتب عليه أما لو كان العقد فاسدا أو باطلا فلا حكمة عليه لا تترتب عليه. لا تترتب. إلا في بعض الاستثناءات عند الحنفية. عندما يكون متأسد تترتب عليه بعض الأمور. نعم تصحيح. ولكن نحن نأخذ برأي وجنه. <تصحيح> واضح? نعم. <تصحيح> هذا زي تترتب كله عند جمهور للمر. نحن يشكل. حتى نتعلم. <تصحيح> الآن الحقوق المترتبة على على الزواج. الحقوق المترتبة طيب. هل تحب أن حقوق الزوج وحقوق الزوجة؟ أنا جيد، هكذا لي لنفصل التنازل <تصفيق> ما الذي يجب على الزوج في حال تمنعه؟ النفق حقوق في حقوق هو, آه، الدفاع هو. الدفاع الزوج، ما الذي يجب عليه؟ اللي اللي اللي ما الذي يجب عليه؟ ما الذي يجب على الزوج؟ عن يوم فقه أو أول نفقه أول شيء المادة؟ الأموان. <تصفيق> هات مع عندك. الزوج ما الذي يجب عليه؟ كل شيء. مؤبد <تصفيق> لماذا سمي مؤبد حكم عليه بالسجن مؤبد ماذا في ماذا يجوا على الزوج؟ نفقه عرفنا هو انا اقوله يلا حسين بعد ما نفقت ماذا يستلزم عليك يتعلق بالزمان والمكان باقي الشروط <تصفيق> لا لا اول شيء توير الدين يزوج ثاني يا اخي انا اقرا لكم نعم ما بين ما ما تراكم الرحيم الله شيخ كل الامور تتعلق بالاموال كفايه معنا في ناصر كفايه زوج شو لازم اعرف كفله اصلا اصبح صحيح كفايه أول ما يجب عليه هو الماه امم النفقه مسكن أو كل حماية حماية ايضا الحمايه الحمايه العدد والله ايضا ميل الكرنوزي ما هذا نكمل في الزوجة زوج أو زوج العزمة العدل نفقهون لازم يحطهون على الزوجة واجب على الزوج للزوجة هي من الحقوقية هذه واجب من حق <تصفيق> <آه. وليس> صعب <تصفيق> آه. آه. الفرز لاحظتم هي واجب على الزوجة هي. هي المهر واجب على الزوج حق للزوجة يدخل العدل واجب على الزوج حق للزوج طيب خلينا نحطها طو مشترك مش هل عرفتم معنى الاشتق ان م. كثير من الحقوق هي حق واجب من نفس الوقت ايضا كيفه ما في حقوق ما ما, ما... ما... ما هل يحل للزوجة ان تتصرف كما لو كانت في بيت ابيها يعني مثلا تذهب تسافر مع نفسها اذا اذا زوجها أن أصبح ولا نصبح، فهناك هو ليس تقييد بحري ولكن حق. ولذلك إذا أردنا لها أن تفعل ما تشاء، تفعل. ما تشاء. أما أن تفعل ما تشاء بغير بإذنه ولله شر هذا. فيسم فيسمينه التقييد الحرة. يعني تصبح للزوج حق أن تستأذن، ينبغي أن تستأذن. إذا إذا زوج. الزوج عنده حاجه السفر, السفر. من من الزوج في اولاد تركه فوق إذن؟ استرد الزوج ايضا بده هذاك الحق عند أنا الزوج كل واحد حله منهم على الاخر نعم الحين مثل ما الزوج حل الاستمتاع بينهما سواء بالعلاقة الجنسية أو ما هو أدنى منها إلا ما حرمه الشرع كما تعرفون أخذ من قولي تعالى نساءكم حرف لكم فأتوحفكم الناشئين إلا ما حرمه الشرع وهي حالتين فقط فاضية حالك إذن الزوج الدكتور أضياء يكون في الزوج في حق الزوجة ولا فيها كيف استئذان الزوج عند الزوج من الزوجة واجب عليه لا تضعه عند الزوج ولا نحن نغيرنا نغيرنا شركة لأن هنا واجب على الزوج حق للزوج يعني كل الكلمات هي بنفس الوقت حق والنفس الوقت واجب يعني هذا تسعى بالتدري تسعى مشترك مشترك إذا الاستمتاع من حتى كما لو لو لو لو رأيتهم أو رجعتهم به تعریف زواج، حتی این که عرف، اگرچه زواج اولیه‌ای است که از آن‌ها یکی از این که زواج عرف است، این که وذلك لما حصلنا نحن مقاصد الزواج غيرنا أنها تصل إلى خمسة مقاصد صحيح؟ صحيح, صحيح. أصرها ولذلك هو من أهم المقاصد كونها طريزة فطرية جعلها الله بالإنسان نحن نتعك بينهما إلا فيما حرم الله على الزوجة وهو محصورة بقضيتين هي قضية فترة الحيض وقضية الإتيام في الدبر وغير ذلك لكل منهما أن يستمتع ويستمتع بحسد الآخرين أما يريد أيضا من الرضاعة هذا هذا شرط شرحاً حق كيف أخي أن ترضع لي ترضع لا والله نحن المرة ما نتحدث نعم يعني إنت الله أخبرك بعد <تصفيق> الناس الضاع والعمل والطبخ لا إن الشيخ م. هنا أيضاً حقوق فراش سهود أيضاً صحيح ما ما توجد حقوق إذا أنجبت المرأة تربي إلا من ينسب الولاد؟ للزوج، للزوج، النسب تربية واجبات التربية أم كيفو في بيوتكم مدام هي في البيت الآن تحدثنا أن من أسباب التحريم المصاهرة فإذا تزوجها أصبحت أمها حرامة عليها بنتها حرام عليها صحيح؟ های منات الحقوق والواجبات الواجبات الحقوق و الترتبه اذا مات احد الزوجين ماذا يترتب حقوق الارث لو لم يكن هناك زواج هل يحل لها ان تأخد من ماله لا الارث بينهما الارث بينهما اسوا اثر وحقوق بنفس الوقت أيضا وجوب الطاعة من الزوج لزوجته اهم من الزوج على الزوج والله هذا يحصل تحصل كثير <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الان الان بالعكس <تصفيق> وجوب الطاعة <مم. تصفيق> نعم طبعا كل وجوب الطاعة مم. لماذا انا يدي في الكتب فقط <تصفيق> الكتب قطب ما یورض ما یورضیلله طبعی کتب. چه مشکلی؟ کیف را حدید من الله الطاعه. عن وجوب العدل, العدل العدل ووجوب النفقه. النشوز عکس هز. ما نشوز زوجته شو... لا تضيعه تضيعه تفتعل المشاكل لا مم. يعني لا تقوم بواجبات وحقوق شرعية هو أيضا غير مطالب بالواجبات التي عليه من النفقة منا لا ينفق عليها أنا... ولا لا عاقبه نعم شوف إخواني وأخوات إذا بدنا نحصل أمر هذا لك وهذا للزواج لن يستمر ولن يستمر تطميني واتس وذلك نحن صلى الله عليه وسلم ما ألا لا يفرق مؤمن المؤمنة حديث المخالب المصر هي قاعدة جدا جدا مهمة في ألا لا ألا لا يفرق مؤمن المؤمنة إن الساق منها خلق رضية منها معها أنه كثيرا ما نخطئ كشباب فلا يرغب عندما أنظر إلى خطيبي أو إلى زوجي أو أنظر إلى خطيبة من زوجتي على أنها ملاك مثالي الأفضل في الطبخ الأجمل الأكثر طب الأكثر اقتصادا محسن محسن ومثل. فنحن دائما نعمل بعضنا نعمل ببع... بعضنا بمثالية مم. فتقع الأفضل لأنني أحاسبها على أنها مثالية وتحاسبني على, أن... على أنني مثالي مم. على أنني أسرع أشتري لها ما أشاء على أنني أغادرها على أنني أهديها على أنني <تصفيق> ربما أنا ربما ليست كذلك فالمثالية في التعامل من الله حذر منها ألا إننا صغط منها خلقا رضي منها آخر صحيح حتى كان هناك أحد أحد, أحد علماء الصالحين أتقلت به كان من مجاور كان من أهل العلم لكن في آخر حياته تفرر للدطاع في المسجد النبوي. كان يسمى الشيخ أبو الأمين كورمان أصله حلبين كان مشهور له بالصباح يزور كل من يأتي من الولماء إلى المدينة والورا كان اعتكافه دائما أمام المنبر النبي سنة المورس يوميا من الفجر إلى وشغ سوري حلب حلب أبو الأمين كورمان توفية نصفه وستساسة أنا أستقف به في النبي بالنبي يجلس دائماً أمام المنبر المحراب ما بين المحراب والمين كان ما عرفت ان يعني الحدايق <تصفيق> ما بس سبحان الله كان مشهور هذا العالم بين العلماء وحتى بين طلابه يعني علاقته الرائعه جدا بينه وبين زبش يمتميز علاقه معزته ومحبته ومحاب له واكرامه وطريقه الكلام مشهور يعني في حسن يعني حتى فساله طلبه في مجلس ان كانوا يتحدثون عن التربية او حقوق الزوج او حقوق الزوج أو كيف وصل إلى الان. عند الآن في تسعين أو في ولا ولا زلت أحدثنا عن زوجتك ما شاء الله شيء راقي جدا ويشهد من في البيت من من أولاده ومن زوجات أبنائه أنه حتى في البيت أكثر من ذلك راقي جدا قال كيف يعني هذه العلاقة والمحبة والموادة قال لأنني أعاملها في كل يوم وكأننا وكأن عرسنا يا سبحان الله لا خاطر عندما يكون مقبل على الزواج ترى ما شاء الله شؤون عريضة وطفل ولد ومحاسين ونفسي مصاعم أنا عندي قصة تشبه هذه. <تصفيق> وذكرت قل قاعدة أنّي معاملها كما لو كان عرس في كل يوم كما لو كان عرسنا. ما شاء الله. من الكرام من الاحترام. جميل. جميل. لكن لا. لا <تصفيق> كان واحد العبيد ولازاله قال وجوب الطاعه لاننا ورا ده عليه ان بالمعروف ان فلا تضغوا عليها انما هناك هناك مشوره وصفقات فلا توا. لا يحب لكم أن أي درجة من درجات عندنا قضية مشكلة من الحقوق هي. ما؟ اید أديبه إذا أخطأت. أنا أرى هما اللي مديمونا. لا هم أدمونا. هذا <تصفيق> الشيء على الطنطاوي ما هذا عن الولايات الثأدية؟ فإذا كان هناك خلل بين وواضح تبيرو منها كما كان لأبيها الحق أن يوجهها وأن يرغبها وأن يرهبها أصبحت الأن ولاية الزب. طب المرأة. المرأة خطأ إذا تقول هذا ظلم كيف تقول هذا حق لرجل؟ تقول هذا الزوجة تسأل النشس العسمة صحيح مم. أكبر ملاحظة يقوم حق التأليف لز طب ماذا لو كان الزوج هو الناشز هو السيء هو الظالم لي ما لها حقوق؟ نعم <تصفيق> لها حقوق لها حقوق الآن هل لها حقوق؟, هل لها حقوق؟ أما يبغى أن تصفيه؟ <نرضى أن> <تصفيق> هنا ضرورة هنا ضرورة هنا ضرورة <تصفيق> لا <هل لها> حقوق <تصفيق> هنا هنا قال العلماء لماذا عبر الفقهاء تعفير ذا غير ولايات وحق التأديب الزوجي <تصفيق> لماذا نقول حق ولاية حق ولايته وحق التأديب الزوجي ليس الحق مش مش تركين في الأمر هذا deixا شو مشارقين deixا مشارقين في أوروبا خلينا نحكي منطقية بما يتناسب مع تكوين مم. المرأة النفسياً والجسدياً وتكوين الرجل النفسياً والجسدياً الرجل قوامون يعني إذا أعطينا قوامه <تصفيق> طب ولا هؤلاء مثل الذي عليهنا بالمعروف أين هذي يعني بضرورة يعني إذا دخلت ولا هؤلاء مثل الذي عليهنا بالمعروف مم. طيب صح؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>. <تحكت> ما حق <بصدق>. شرد الأخوة ما مو بس بالشوارب. بالله <تصفيق> بالعضلات إذن خلينا ندرس الأمر حق التأديم وحق الإرشاد والنصح خلينا نحكي عنه بما يتناسب مع تكوين المرأة نفسيا وجسديا وعقليا ماذا لو سمحنا للزوجة أن تؤذب زوجها يعني, يعني مرأات مده أخطاء يا أخي مسرف بالإنفاق يتعاطى المخدرات يضرب أولاده ماذا؟ لا حق التأذيب حق التأذيب يعني تصرق عليه تضربه تسجره تطرده من البيت تخرجه من البيت أو تصل إلى الضرب هنا تضائم مختلفة أو تصبر أو تصبر عقينا هذا الحق لا. هل سيعود عليه هذا إجابة أم هل طبيعة الرجل فطره طبيعة الرجل الله عليها يسمح أن تغطاوى أن تبع الإنسان السوي ورجل السوي وليس الرجل الخارج وطالب رأي بين قوسين سهلا طالب رأي أمد سهلا ما ستلزوج به فعطيناها حق أن تصرخ وأن تطرد وأن تمنع المال عنه المصروف والعصا وربما العصر من لمن عصى. شو أسئل عنك؟ سؤال, يعني... سؤال جيد. هل هذا من صالح المرأة؟ من يعني لو رأت رأت يعني أن أنا رجل بحق. ورأ زوجته تصرخ عليه أو تمنع عنه المال المال الذي يكتسبونه أو تغلق الباب. مم. دونه. أو ربما تحمل شيء وتريد أن تضربه. تضربه. ماذا؟, ماذا يا ماذا يا سورة ستضرب ضربة واحدة ويقوم بتحطيمها. صح. نعم. والعنف الذي تراب الآن للمحاكاة هذا ما يكون لها رجاء إن كان هناك من النساء ولكن لا الذي أعطاه الله عونات وقوه والرجل فإذا صرخ أو أغلقت الباب كما غلقت في الليل رجاع نعم عند الليك النساء رانع النون نحن عندنا عبارة شائع. شائع. إذا ما يتأخر أنا أخذ الضغط نأخذ ارجع والله ما عندها خلينا ما انت معهم تاتي في اخر الليل أصحاب سبحان ما اصحاب رجعنا عند اللي كنت, آآ آآ كنت عندهم صحيح <تصفيق> ماذا سيفعل؟ أنا أعرف واحد صديقي فعلت مع زوجته حطم الباب واخذ الجيران جميعا وضربهم شنو يتطلب يتطلب على ذلك انت تعال الله حل لنا المشكله طيب ما انت خربت من الباب سنات في ال إذا أقيم ليسا نصلح ذلك إذا أقيم هذا حقا سيعود عليها خيرة عدم إعطاء الحق بشكل مباشر نقد زوج مباشر مم. عدم إعطاء الحق بشكل مباشر يعني أنه لا يحتاج أن ترفع أمرا للقاضي لأوليائها هي لا لدى لديها عائلة لديها إخوة ووأبو لديها صحيح لديها ولكن نحن صيانة وحفظ لها لأن طبيعتنا لا تتحمل الصراخ اغلاق الباب منع المصروف الضرر قياسا للضرر هم يقولوا طب يضرب ضرب واحد هو يضربها ايضا بالواحد لا لا لا نعم او اسمها عندها وصول ليس حقيقه الشريعة لم هي قضيه والله لا واحد الي واحد قضيه الوصول الى المصلحه حقيقه ليس مجرد شعارات عندما نقول والله من حقوق الزوجه ان تعمل ما يعمله الرجل جميل يا أخي طبقوا والله أريح لنا كرجاف لأنها ظلم المرأة إذهبوا بها إلى المناجم وإذهبوا بها إلى أعمال شرق بنو علمان هكذا يريدون بنو علمان مم. علمانية إذن حولية الت... التأديم وإن أعطيه في الرجل وإن أعطيه في الرجل وإن أعطيه للرجل بشكل مباشر لأن نفسيته طبيعته قدرته تسمع ولكن تسمح ضمن إطار شرعي. فتقول السيدة عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرأة ولا خادما قط قال حلادي ثم يقول لك وضربهني. طبعا الضرب شو يعني؟ مطلقا؟ لا لا. يعني متى يضرب؟ وقت. متى يضرب؟ وما هي وما هي درجة وما هي درجة استخدام م. هذا الحق؟ ومتى؟ شربنا بعض النساء سبحان الله يقبلنها كذا الضربات وهل وهل أنت قمت بكل الواجبات والحقوق الشرعية حتى تحقق التأديب أعطي الأشياء فإذا لم أعطيها حق التأديب أو الإرشاد والنصح للزوج بشكل مباشر أعطيه ضمن ضوابط شرعية وعندما لم ترعى المرأة ذلك بشكل مباشر وإنما أعطيت حق أن ترفع أمرها إلى طليف يفرق بينهما أن ترفع أمرها إلى لجنة تحكيم أن ترفع أمرها إلى لجنة صنح أن ترفع أمرها إلى أوليائها من النسب من الأبي والإخوة والجد والجدات والجد والأعمال لها كمان هي لها أهل وصيانة لها لأنها ربما لو صرخت أغلقت الباب أخذت المال قردت من البيت رفعت يدها وقم يقتل تنسى نصيح حقيقة ربيع تماماً قادر مستعد امیت يدخل السجن ولا ولی این وانمی امرار. اگر کسایی که این را می‌دانند، این يعني كان واحد الفتنة وواحدة رجل ومسكين باية شخصية وقال لك الزوجة دائمة تسلقوا في وجهه وتضغيبوه نعم, نعم نعم نعم ويقول يا ذك الشيخ قال لي إصبر يا أخي قال لك هذا يعني يتحمل كل هذا بصراحة صراحة ولا ونقل الصالح يا صراحة يا صراحة كما يتبعي طبعا في الترب الأحصارية <أس> <أس> مثلا في المصر 40% من الرجال يضربون في مصر نعم نعم أربعين الهدناء في مصر في الشيخ عادل القاغني لديه تقريباً لأجد. نحن عندنا الدكتور ضياء في المغرب عندنا هذه هذه الظاهرة المرأة تضرب الرجل طبعاً عندنا تضرب عندكم طلاق طلق يقع ولكن الضرب تقريباً أنا في المدينة التي أسكن فيها فيها الألافة والله ما سمعت أحد, أحد ضرب والله ما عندنا المرأة <تصفيق> تضرب عندنا من العيب والعار واحد. <سوبيا> اه نسمع اذا انت شو ما خليك واحد نجح زواج <تصفيق> واحد نجح زواج يقول انت تصرخين عادي لذا انا دي شيء سأحدثكم بطفة عن الشيخ علي الطنطاوي وانا علاق بعنف الناس مجا مجا الشيخ علي الطنطاوي قرين قاضيا شرعيا في احدى اريات دمشق مشكلة واحد كسرية في احدى اريات دمشق <تصفيق> شتهر شتهر شتهر هذا تاريخ شنو هي راه شنو هي راه شنو هي الحي